وقال الذين لا يرجون لقاء الله لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبر فيا فسب وعتو عتو كبيرا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 وَأَطْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلْرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد ضللتُ ولن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي إن عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ مِنَ الْآيَاتِ إِنْ إِلَّا حَقًّا وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ على إِلَى جَهَنَّمَ أُولَائِكَ شَرٌ مَّتَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخْوَاهُ هَارُونَ وَزِيلًا سکون قو میل چند بویاسی ندم چد میم اک نل و آ کد نل بلی وعادا وتمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له لمثان وكلا تبرنا تتبيرا ولقد توعلى القرية التي أمطرت مطر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 وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا أرأيت من اتبذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أَوْ يعقلون إنه إلا كلا نعام بل همو او چبیلا